Bismillahirrahmanirrahim. Taseen. Tلك ayatul qur'an ve kitabin mubin. Huden ve büşra Müminin. mu'minin. Alâdin yücününcü veyücüncü zeka ve hüm bil axiratı hüm yucun. İnna alâdin la yucunü bil axirat zeynna lâm أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ عَلِيمٍ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 فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَم بُرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزْجُ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدْ dela husnan su'in fa inni ghafurur rahim wa adkhil yadaka fi jaybika su'in in fi إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين و ورث سليمان داوود و قال يا أيها الناس وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نمل قالت نملة يا ايها النمل, قالها وقال رب أوزعني أن أشكرني عمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل صالحة. ve an ağmal صالحان ترروه وادخلي برحمة كفي عبادك الصالحين وتفقد قيرف قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. La azbanı, azban şiddetten, ou بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 ALLA YASJUDU LILLAHI ALLAZI YUKHRIJUL KHABF FIS-SAMAWATI WAL ARDI WA YA'LAMU MA TUXFUNA WA قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين يذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملاؤ اني ulqiya ilayya kitab kerim innahu min Sulayman wa innahu bismillahi أفتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألوبة سِن شديد والامر اليك فانظري ماذا تري قالت ان الملوك إذا دخلوا قرية وكذلك يفعل وانني مرسله اليهم بهديه فَنَاظِرَةٌ بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مُتْنَنِي بِمَا أَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أنتم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إليهم فلنا سيئنهم بجنود الله قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلتهم وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم düni müslimîn qāla ifritum min el cinni ana etîke bihi qabla en teqûma min maqâmik <Sessizlik> ve قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ من الكتاب أنا آتيك بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فغل ربي li yablu ni ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li kırıl ha, arşha nasıl zır ate tedi? وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وسطها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قوارير قَالَتْ رَبْ İnni zalamtu nefsî ve eslemtu ma'a Süleymân lillâhi rabbil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 لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ قَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تفتنون. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ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 فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان ندم مرناهم وقممهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَلْجَئَ النَّذِيرُ الَّذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتأ أَنْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوق من قريتكم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 أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوْحًا واجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون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 قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ علمهم فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون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 أَلَعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رب Fakle yâlemu ma tuken cüdorum ve ma yâlin, ve ma min gâibetin fi sâma ve إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون وإنه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 انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولهم دبين وما انت بهذا العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من من بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم داب بَتَمْ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيقُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَمَّا قَعَ الْقَمَرُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ Alam yaraw fi dhalika la'ayatin liqawmin yuminun Wa فَخَوْفٌ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرض إلا من شاء الله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 ve umir el ve an et ve Qur'an nefsi ve ma zolfaqul inna ana el Bakol ilhamdülillah, size yurikum ayetleri, ftaarifun ha. Vma rabbuk